السلام ونعمة الرب لكل الأحباء في الغرفة، الأحباء المسلمين، المسيحيين، اليهود، اللادينيين، الملحدين، الوثنيين السلام <تصفيق> الربي يسوى يرسمى للكل، ربي باركاتكم جميعا وأهلا ومرحب بكم في غرفتكم إن جيسوس، سلام لكل الأحباء اليوزر، مجددا لكل الأحباء الأدمينز المباركين ربي بارك حياتكم جميعا ونهاردة من ضمن الأيام الروحية اللي احنا بنجتمع فيها مع بعض حول كلمة الرب الحية رجاء محبة ان لا نسمح لعدو الخير انه يعني يتطاول على هذه الفترة وياخذ منها اي دقائق خلونا في هذا الجو الروحي لو اي حد دخل وحط اي كلام على التكست ارجو انه احنا لا نتفاعل معه خلونا نركز في الموضوع بتاعنا الروحي بنامة الرب يسوع احنا وصلنا للاصحة التاسعة بسبوع الفات لو فكرين من سفر دانيال والنهاردة دا حنكمل في الاصحة العاشر اذا شاء الرب عشنا وحنحاول مع بعض برضو ناخد ونشبع من كلمة الرب لانه احنا لا نقرأ مجرد كلمات ولكن نبحث عن المسيح في كل سطح في كل كلمة في كل حرف المسيح له كل المجد الذي يشبع أرواحنا وأنفسنا وأجسادنا وعقولنا وضمائرنا وأفكارنا له كل المجد امين إذن باقي لنا في سفر دانيال بنعمة الرابعة سوعة ثلاث أصححات أصحح بعد من نخلص العاشر سيكون بيننا كمان يعني وصحاح 11 وصحاح 12 بنامه الربي يسوع وفيها نشوف ظهورات الربي يسوع والملائكة وكيف أن هذه الإصحاحات خاصة بأيام كانت قادمة بالنسبة لدانيال النبي وأيضا إلى نهاية الأيام فهي ليست فقط نبؤات قد انتهت فيها ما هو لسه باقي ولم يتحقق بعد <تصفيق> بنشوف في بداية فكرة عن هذا الأصحاح وعبارة عن صلاة وفيام دانيال النبي من أجل الشعب اليهودي اللي كان قدامه فرصة الرجوع ولكن البعض تأخر أو حتى الذين ذهبوا يعني تقاعسوا بعض الشيء عن بناء الهيكل وأسوار أرشاليم فكانت صلاته وصيامه بالأجل هذا الأمر فأعطي نعمة خاصة ورؤى خاصة لأنه كان قضيته الأولى والأخيرة قضية إلهية بحتة وهنا بنفهم أنه حينما نهتم بالسماويات يفتح الرب أمامنا هذا المجال طيب الناس الأحباء اللي بيسعدون على التكست محطة الآيات من واحد لأربعة لو سمحت من الأصحاح العاشر من واحد لأربع في السنة الثالثة لكورش ملك فارس كشف أمر لدنيال الذي سمي بإثم برد شطر والأمر حق والجهاد عظيم وفهم الأمر وله معرفة الرؤية في تلك الأيام أنا دنيال كنت نائحا ثلاثة أسابيع أيام لم أكل طعاما شهيا ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر ولم أدهن حتى تمت ثلاثة أسابيع, أسابيع أيام وفي اليوم الرابع والعشرين من الشهر الأول إذ كنت على جانب النهر العظيم هو دجلة خلونا لحد هنا الأياد دي بنشوف آآ دانيال النبي يتكلم أن الأحداث هذه يؤرخ لنا هذه الأحداث أنها في السنة الثالثة لكورش ملك فارس بينما درسنا الناس اللي فاكرين معنا في الأصحى الأول أن دانيال كان إلى السنة الأولى لكورش صحيح وكان للسنة الأولى لكورش في المملكة ولكن لم يقل الكتاب أنه كان مات في السنة الأولى نام هو كان في المملكة إلى السنة الأولى ولكنه بعد ذلك بعد السنة الأولى لكورش عاش دانيال وعاش هذه الأحداث أيضا فإذا هنا يؤرخ لنا في السنة الثالثة لكورش ملك فارس ولا يقصد أنه كان في البلاط الملكي ولكنه يقصد أن يؤرخ لنا الفترة التي رأى فيها هذه الرؤية هذه الرؤية رائعة جدا وسنستمتع بها جدا طيب أي واحد من الأحبان المسلمين بيحب يسأل يسأل ويسأل يعني مش عارف نفس الكلام الموضوع ده يعني ما أسهل الإجابة عنه يعني فارفعوا يدكم ويسألوا أفضل من الموضوع ده طيب إذن في السنة الثالثة لكورش رأى هذه الرؤية العظيمة ونحظوا هنا إن هو بيذكر ان اسمه البابلي كان بالشفر وده بيورينا أنه كان لسه دانيال معروف بهذا الاسم ومشهور بهذا الاسم ولكن مع ذلك استخدم دانيال الاسم الخاص بشعبه وبعقيدته دانيال أي الرب يدين هو الرب يقضي يقول لنا في الآية الأولى في السنة الثالثة لكورش ملك فارس كشف أمر لدنيال الذي سمي بلد شصر والأمر حق والجهاد عظيم وفهم الأمر وله معرفة الرؤية الأمر حق أي أن ما رآه من الرؤيا وما يتكلم عنه هو حق مطلق حق الهي ليست مجرد ليست خيالات ولكن هو وحي الهي هو حق رؤيا حقيقيه وفيها يقدم رب الإله تاريخا للأيام القادمة من أيام دانيال حتى نهاية العالم حتى الأيام الصعبة التي مر بها <تصفيق> اليهود في عصر الدولة اليونانية مع أنطيوخوس اللي درسناه الإسبوع اللي فات لو فكرين الناس اللي بتتذكر أيضا وضد المسيح الذي سيأتي في مستقبل الأيام التي لم تحدث بعد أيضا يدخل في هذه الرؤية يقول والجهاد عظيم الجهاد الكلمة التي أصبحت منقوطة من العالم اليوم لأن البعض شوه هذه الكلمة وأعطاها مدلولات دموية هي في الكتاب المقدس لها فهم آخر الجهاد في الكتاب المقدس هو الجهاد الروحي وليس جهاد بالمعنى الذي نعرف اليوم ولينتبه من يستمع معنا الآن أن الجهاد الحقيقي هو الجهاد ضد رغبات النفس الجهاد الحقيقي هو الجهاد ضد الأرضيات ضد كل ما يجذبك بعيدا عن الإله الجهاد هو أن تفهم النبوء وتعرف الرؤية الجهاد أن تكتشف طبيعة الله وحقيقة الله من خلال الوحي المقدس الجهاد أن تعرف كيف تحب الآخر بدون شروط وبدون مقاييس هذا هو الجهاد وليس الجهاد هو سفك الدماء وقتل الأبرياء ولذلك هنا دانيال يركز على هذه الجزئية ويقول حتى يعرف ويضع كلمة الجهاد في سياقها الروحي والأمر حق والجهاد عظيم وفهم الأمر وله معرفة الرؤية معرفة الرؤية الجهاد لنعرف الرؤية الجهاد لنعرف حق الله الجهاد لنعرف خطة الله للعالم خطة الله لحياتنا هذه النبؤات ليست موضوع للذين يقرؤون الكتاب قراءة صفحية وإنما للذين يجاهدون روحيا فيكشف الله لهم عن أسرار كلمة الحية هذا هو معنى الجهاد في الكتاب المقدس معنى الجهاد في هذا السياق الجهاد أن تخدم سيدك وربك وسيدك يسوع المسيح هذا هو الجهاد عشان كذا يريد تحطونا الآية اللي فيها الوحي الإلهي بتكلم على لسان القديس بولوس وبيقول جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان وأخيرا قد وضع لي إكليل البر أخيرا قد وضع لي اكليل البر الذي يرهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا الآن من يحب ظهور الرب من فيكم بيحب ظهور الرب من مشتاق لأيام الرب لقدومه لفتح الملقوت لنا لنخلد معه إلى الأبد الذي يشتاق يقول الوحي الإلهي في هذه الآية كما قرأناها الآن في هذه الآية أمامكم يقول وأخيرا قضوض علي إكليل البرد الذي يهبه لي الرب يهبه لي ذلك اليوم الرب الديان العادل وليس لي فقط طيب لمين كمان لمين كمان اكليل البر وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا فلنفرح ايها الاحباء لنفرح ايها الاحباء لان هناك اكليل للجهادك اكليل لصلواتك اكليل لمحبتك اكليل لا يفنى ولا يضمحل محفوظ لنا في السماويات اكليل لطبيعة جهادك الروحي المسيحي نفرح لأننا فهمنا الجهاد كما أراده الرب الاله وله معارفة الرؤية هذا هو الجهاد أن نعرف أسرار الملكوت ونحن على الأرض ليطلعنا سيد الأسرار ورب الأسرار على أسراره الإلهية إذن كلام هذه الرؤية الذي سيأتي في دراستنا يقول عنه الوحي لدانيال أنه حق وهو ليس مجرد تاريخ ولكنه تاريخ مقدس تاريخ نبوي ربما غامض على البعيدين عن كلمة الرب الذين لا يؤمنون بالكلمة ولكن القريبين يفهمونه أن هذه النبوءة تتضمن أفراح كما تتضمن آلام أيضا ربما الآلام التي درسناها الأسبوع السابق عن طريق أنتيوخوس أبي فانيوس وكيف أنها ستتكرر في الأيام الأخيرة في شخصية الأنتي كرايس ضد المسيح في أيام الضيقة العظيمة الجهاد عظيم جهاد أولاد الله جهاد شعب الله ضد الخطيئة ليتمسكوا في ظروفهم الصعبة ليتمسكوا حتى وإن كان العالم يضطهدهم هذا هو الجهاد أن نتمسك بكلمة الرب مهما صنفنا أيها الأحبة مهما قيل عنا مهما حكم علينا العالم فلا تهتموا في تلك الساعة لأن روح أبيكم سيتكلم من خلالكم أليس هذا وعد المسيح لنا؟ روح أبينا سيتكلم من خلالنا؟ نعم وهو يتكلم كل يوم وسيتكلم وسنظر نفتح أفواهنا بكلمات الإله الحي الآية الثانية أو الثالثة في تلك الأيام أنا دانيال كنت نائحا ثلاثة أسابيع أيامٍ لم أأكل طعاما شهيا ولم يدخل في فمي لحم ولا قمر ولم أدهن حتى تمت ثلاثة أسابيع أيام لاحظوا هنا يقول كنت نائحا ثلاثة أسابيع أيام وهنا يحددها بأسابيع أيام يفصل بينها وبين الأسابيع الثانوية اللي احنا درسناها مع بعض المرة السابقة وحسبنا النبوء عن مجيء المسيح اعتقد غالبية كانت معنا مش من اللي كان معنا لما حسبنا السنوات السابيع السنوية حسبنا المرة الفاتحة طيب ممتاز ممتاز اذا هنا يقول ثلاثة اسابيع ولكن يقول ايام فاذا الفترة التي يقصدها هنا 21 يوم ثلاثة اسابيع كنت نائحا لم أأكل طعاما شهيا لم يدخل في فمي لحم ولا خمر ولم أدهن حتى تم الثلاثة أسابيع أيام ليه نائح يا دنيال ليه صائم يا رجل الله لماذا حرمت نفسك من هذه الملزات أيها المحبوب الرجل المحبوب لماذا ليس لأجل شيء يطلبه يا إخوة وهنا روعة دانيال النبي كل أصوامه كل صلوات كانت من أجل الآخرين من أجل أن يحقق الرب سنشرح كلمة كلمة من أجل أن يحقق الرب بركة على شعبه الحاصل أنه قبل عامين سمح لليهود أن يعودوا إلى أوروشالين حاضر هنشرحها كلمة كلمة انتظروا وعندنا فرصة أسئلة في الآخر لو ما فيش حاجة شرحت قدامكم ليكم فرصة أنكم تسألوا لا مشكلة على الإطلاق ربي يبارككم كان سمح لليهود الراغبين منذ سنتين ان يعودوا قله قبلت هذا الامر مش كل اليهود رجعوا البعض رجع ولكن البعض ظل في ارض السبي مبسوط بيمارس تجارته بيمارس اكل عيشه عايش مثبي بصي مش مهم خليني مثبي هنا انا عندي مشاريع عندي اراضي عندي تجاره فاكرين المثل اللي قاله الرب يسوع في مت 22 لما صنع العرس والناس اعتذروا ما دخلوش العرس عشان واحد اشترى جوز بقر وهو ذاهب ليمتحنهم واحد راح علشان كل واحد اعتذر بطريقه ما كل واحد اعتذر بطريقه ما للأسف هم مكان ممكن يرجعوا لأورشاليم ويبنوا الهيكل قلة رجعت قلة اهتمت قلة فقط وليس كل الشعب اهتموا بالمكاسب اللي حققوها في أرض السبي وأعدوا هناك انتوا عارفين لحد دلوقتي لحد دلوقتي لحد اللحظة بي في يهود موجودين في العراق من أيام آآ آآ يعني السبي تفدوا يعني من أيام السبي في يهود موجودين إلى اليوم عاد بعضهم ولكن بعضهم الله لم يرجع فإذا اهتموا بمكاسب ده الأمر أدى إلى حزن الرجل الله دانيال الرجل الذي ينظر بعيني الروح وعيني الفكر الكتابي لماذا لا تعودون لبناء أسوار أرشليم المنهدمة لبناء هيكل الرب هكذا حزن وهكذا كان لهذا الأمر صائما لهذا الأمر كان يصلي دانيال نائح يعني إيه يعني باكي يعني كان بيذكي صائم في نسك وهو يرفع صلاته ولا ننسى أن دنيال كان متقدما في السن في هذه الفترة ولكنه لم ينسى يوم خدمته لم ينسى يوم أنه يجب أن يشارك الشعب في ألامهم وأتراحهم لاحظوا حتى يا أخوة ما كانش دانيال يطمع في أنه يشوف الرب كل طمعه أن الرب يستجيب لكن الرب دائما يعطينا أكثر مما نتخيل أكثر مما نتصور أكثر مما نطلب كل اللي كان بيطلبوا دانيال استجابة ولكننا سنرى ما هو أكثر مما توقع دانيال أكثر مما طلبوا دانيال علشان كده مفروض يكون عندنا الايمان ده علشان كده مفروض يكون عندنا الايمان ده مبارح كنت مع بعض مع واحد من الأحباء بدون ذكر أسماء إلا لهو حب يذكر اسمه ده وضع آخر كان نفسيا يعني تعبان مش مستريح مش مبسوط بيشوف أحلام مزعجة وهو في بداية عبوره للمسيح لسه شوف كوابيس مزعجة مش عارف ينام فدخلت معاه في برايفت وعادنا أصلي أنا والأخ قلت له النهاردة هتنام نوم مريح جدا النهاردة ما فيش كوابيس النهاردة ما فيش أي شيء حيزعجك النهاردة حت... حتنام نوم فيه سلام وفيه طمأنينة صلينا مرة تاني صلينا مرتين مع بعض حسيت انه كان محتاجي يصلي محتاجي ان يصلي مع بعض النهاردة فتحت النهاردة ال... البالتوك فلييته سعيب لي رسالة الرسالة كالتالي هشارككم بها من أجل التعزية <تصفيق> بس لمش هذكر اسمه إلا لو هو بعدين حب يقولي الكلام ده بيقولي فعلا حصل زي ما انت قلتلي احنا طلبنا ايه احنا كل اللي طلبنا ينام <تصفيق> ينام في سلام ينام من غير كوابيس ينام سعيد ينام فرحان بس ده اللي طلبناه وبنعمة المسيح قلت له لا محال النهاردة حتنوفي سلام حتنوفي سلام ده وعد المسيح انا معرفش انا قلت كده لي بس ده كان ايماني في ذلك الوقت امبارح فوجدت الرسالة منه بيقول لي سعلا حصل اول يوم انام نوم هادئ وحلمت حلمي جميل جدا ياريت احلمه كل يوم سلام ونعمة حلمت اني كنت نايم وصحيت من نوم لمحت واحد ماتك حاجة في ايده غير البخور جوا الشقة عندي خفت وترعبت ده انا بقرأ كلامه قلت له انت مين بسر ثانية واحدة شكله تغير لانسان مهما وصفت جمال الدنيا والاخرة فيه وقال لي ما تخافش يابني يا وحضنني وقال لي نام وفضلت نايم نوم عميق كأني بقالي مليون سنة ما نمتش ولما ضحيت ضحك وقال لي أنا دايما معك ما تخافش احنا بنطلب لكن هو بيعطي أكثر مما نطلب أكثر مما نتخيل أكثر مما نفتكر هو دانيال كان طالب إيه دانيال كل اللي طالبه إنه بس شعبه يتشدد ويرجع ويبني الهيكل ويبني المدينة المنهدمة ده كان كل اللي عايزه دانيال لكنه لم يتوقع أن يظهر له شخص رب لم يتوقع أبدا هذه الرؤية كان صايم معترك بخطايا شعبه كان صايم لأنه وصلت له المقاومة الموجودة حتى لللي رجعوا في مقاومة موجودة حتى لا يتم بناء الهيكل من الأمم وتلاقوا الكلام ده مسكور في عزراء وفي نحمية ولاحظوا ان دانيال صام الصوم ده هو من صوم جماعي يعني ده من صوم الكنيثة اليهودية في العهد القديم لا ده صوم اختياري يعني انت ليك الحق انك تختار بنفسك وقت خاص لك انت تختار انك تقدس فيه صوما للرب اي رأيكم؟ ما تفكروا في الموضوع ده فكر قدس لك يوم ان شاء الله علشان حياتك الروحية يوم واحد يوم واحد قدس نوم علشان في خطية انت مغلوب منها ما تعمل كده ما تقدس نوم علشان في شخص عزيز عليك انت شايفه عيان ومريض ما تقدس من اجل يوم تصومه لو في شيء في عيلة قدامك بتمر بتجربة وبألم ما من أجلها وصلي بيقول لم أجد رجل يقف أمامي في الصغر عاوز ناس تصلي علشان الشركة مهمة جدا نشترك مع الآخرين <تصفيق> <تصفيق> إيرانية لو في خطية غلباك النهاردة تقدس ليها يوم صوم فكر في الموضوع ده بصوره جديه وانت صايم اليوم ده كرر الصلاه صل وركع وقل يا رب الخطيه الفلانه غلباني خطيه الفلانيه هزماني سيج حول يا رب نار من عندك سيج حول بنورك بملائكتك احفظنا يا رب في اسمك مكتوب عنك يا رب انك بترسل ملائكتك حولنا ارسل يا رب ملائكتك حولنا علشان مش عايز اتغلب من الخطيئة دي عايز اعيش لك انت وبس كلنا نقدر يا اخوة كلنا نقدر لو عاوزين يا ريت ما يعديش علينا اي دراسة بندرفة الا وتترك فينا اثر روحي الا وتترك فينا اثر روحي إذن في تلك الأيام انا دنيال كنت نائحا ثلاثة أسابيع لم أأكل طعاما شهيا <تصفيق> يعني منع نفسه من الطعام الشهي اللي هو ممكن يكون بيحبه هو منع نفسه عنه مش بس الصوم فترة انقطاعية مش بس الصوم فترة انقطاعية لا لذا كمان بعد ما تخلص الفترة الانقطاعية بتاكل أشياء لا تشتهيها النفس حتى تصبح الروح هي الأقوى في معادلة الكيان الإنساني حتى تصبح الروح هي الأقوى التي تقود الجفد وليس الجفد الذي يقود الروح والنفس فالصوم بيخل الروح أقوى الروح بتشدك لفوق لأنها نفخة العلي والجسد بيشدنا لسحت لأنه أرضي وإلى الأرض يعود بيشدنا للأرض الروح بتشدنا للسماء الأقوى هو اللي بيغلب عشان كده قديس بولة الرسول بالوحي الإلهي بيقول عن هذا الصراع بين الروح والجسد كل بيشتهي ضد الآخر مش علشان هم مش طائقين بعض بس علشان كل واحد فيهم من طبيعة مختلفة عن الآخر علشان كذا الناس الأدام تلاقي في صعيد مصر الناس الصعيدة يعرفوا كلام ذا كويس فيه ناس بسطة ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا ناس أميين تلاقي في الأطوام حارم نفسه من العسل مثلا ما بتقولش عاصر ليه يقول لك انا في الصوم كمان بمنع نفسي من الحاجات الحلوة طب جاب الكلام ده من فين جابه من هنا من سفر دانيال هو عايش الكتاب بالرغم من انه مش فهم الكتاب او مش حفظ الكتاب بس عايش الكتاب مع انه ما يعرفش يقراه يقول لك انا ما بقولش حاجة حلوة في الصوم ما تكونش حاجة شهية حتى بالمناسبة الملبس والحلاوة وكل الحاجات دي يقولك أنا حابب إن نعيش الصوم ده بس فيه نسكيات أكثر علشان ما يكونش الصوم في حد ذاته هو الهدف وإنما الهدف هو الامتلاء من الروح القدر ودي روعة, روعة العلاقة في الكتاب المقدس ما فيش حاجة هدف حتى السما مش هدف بالمناسبة حتى السما مش هدفنا هدفنا الجلوس مع المسيح الى الابد فلو كان الجلوس والحياة مع المسيح في السمى فنحن وقراحين السما مش عشان السما في حد ذاتها لا علشان حضرة المسيح عشان التمرتع بالمسيح علشان عشرة المسيح اللي بده العشرة هنا هيكملوا اهنك اللي بدوا معرفة المسيح هنا هيكملوا الأبدية معه للأبد لم أكل طعاما شهيا ولم يدخل في ثمه لحم ولا خمر حتى مباهج العالم الخمر الذي يشير إلى الفرح زي مكان النذير في العهد القديم يمنع من الخمر أيضا دانيال في صومه منع نفسه من الخمر وكانه يقول أنا كرفت نفسي تماما هذه الأيام حتى يكون صومي مقدسا مخصصا مكرسا لك وحدك سأنفصل حتى عن زينة العالم ولم أدهن حتى تمت ثلاثة أسابيع أيام لما بنرجع للعهد الجديد الربي يسوع له كل المجد لما كان بيتكلم عن المرائين اللي بيصوموا فاكريني الحتة دي لما كان بيتكلم عن صيام المرائين بيقول له ايه فمتى صمت بتعمل ايه حطونا الايات دي على التكست خلونا نفتحه كده مع بعض في الموعز على الجبل اشهر واروح كلام قاله الرب يسوع المسيح واما انت فمتى صمت فدهن راسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لابيك الذي في الخفاء دي كانت العادة كانت عادة اليهود ان هو كل يوم او كل يومين بدهن راسه بزيت ده العادي بعض المرائين منهم عشان يظهر للناس انه صائم يروح لا يغفل وجهه ولا يدهن شعره فيظهر شكله ايه تعبان مرهق تقول له ازايك يقولك انا صائم انا بسلم عليك بقولك ازايك انت صائم لي انا انت صائم لالهك مش لازم انا اعرف انك انت صائم انت طايم لإلهك مش لي أنا فهذه العادة تقشف عنها أيضا دانيال لم يرد أيضا أن يدهن حتى يفترض تماما عن أي زينة خارجية كان صومه صوم فيه التقشف وفيه التذلل وفيه الانسحاق فيه البكاء ولذلك كانت استجابة الرب استجابة رائعة جدا <تصفيق> الآية أربعة وفي اليوم الرابع والعشرين من الشهر الأول إذ كنت على جانب النهر العظيم هو دجلة بالمناسبة نهر دجلة هو حداقل المذكور في سفر التكوين سفر التكوين في أربعة أنهر كانوا بيسقوا جنة عدن نهر الفرات ونهر حداقل وحداقل هو دجلة وربما دجلة في اللغة يقول لعلماء اللغة أنها تعني السريع المنحدر بسرعة لأن نهر دجلة أسرع كثيرا من نهر الفرات حطونا الآيات من خمسة إلى تسعة إذن هنا وصلنا إلى الآية الرابعة كنت على جانب النهر العظيم هو دجلة هنشوف الآيات من خمسة إلى تسعة رفعت ونظرت فاذا برجل لابس كتانا وحقواه متنبقا بذهب اوفاز وجسمه كالزبرجد ووجهه كمنظر البرق وعيناه كمصباحي نار وذراعه ورجلاه كعين النحاس المسقول وصوت كلامه كفوط جمهور فرأيت أنا دانيال الرؤية وحدي والرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤية لكن وضع عليهم ارتعاد عظيم فهربوا ليختبئوا خلونا الحد هنا فهربوا ليختبئوا خلونا الحد الجزئي دي. رفعت ونظرت فإذا برجل لابس كتانا هنا نرى اللوغوس الكلمة شخص المسيح في احدى ظهوراته قبل التجسد وأنتم تعرفون أن هناك فرق بين التجسد وبين الظهور فهناك ظهورات للرب الإله في العهد القديم وهي مقدمات للتجسد ظهورات اللوغوس الكلمة شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد وهذه واحدة من ظهورات الكلمة اللوغوس في العهد القديم يهوى يرأى الرب يرأى وربما تناحظ هنا التشابه بين ما رآه دانيال وما رآه مستقبل الأيام من بعده يحنى الحبيب في سفر الرؤية مع بعض الاختلافات البسيطة التي لها مذلولها في عمل التجسد لاحظوا معي هذا التعبير رفعت ونظرت ربما كان دانيال ساجدا فرفع رأسه ونظر سمع صوت وهو ساجد في صومه وفي صلاته ونظرت فإذا برجل لابس كتان والكتان هو ليس فقط الذي صنعوا به خيمة الاجتماع ولكنه أيضا من ملابس الكهنوت في العهد القديم ونحن الآن ليس مجرد أمام كاهن ولكننا أمام رئيس الكهنة الأعظم الذي لم يقدم زبيحة حيوانية وإنما قدم زبيحة نفسه على عود الصليب نحن هنا أمام رب الأرباب وملك الملوك نحن هنا أمام الحبر الأعظم لكل الكهنة بدون استثناء واحد منهم شخص المسيح له كل المجد وحقوان متنقطان يعني منطقه يعني حزام في حزام على الحقوين يمكن تصفره الرؤيه متنقط عند السديين ودي الفارق اللي قلنا هيكون الفارق في امر التجسد لأن حينما رأاه دانيال لم يكن قد تجسد بعد فهو منطق الحقوين للخدمة ليخدم عارفين المنطقة الحقوين يعني الجنبين الحتة اللي بيكون فيها الحزام الحتة اللي بيكون فيها الزنار الناس اللي يمكن بلغة أخرى عارفين الحزام او الزنار دي الحقوين أعلى من الحوط قليلاً أعلى من الحوض قليلا ذي الحقوين فعادة الخادم هو الذي ينطق في حقويه لكيما يخدم فلم يكن قد خدم بعد فهو قادم إلى الخدمة ولذلك هذا ما فعله المسيح حينما كان في العشاء الأخير مع التلميذ أخذ من شفا واتذر بها عند حقويه ونزل وخدم وغفل أرجل سلاميذه إنه جاء ليخدم ليعلم الغدمة بصورة منظورة عملية واطعية أنتم عارفين أن التلميذ هو الذي ينبغي أن يخدم سيده او معلمه التلميذ هو الذي يأتي فيغسل أقدام معلمه ولكننا هنا نرى المعادلة معكوسة تماما نرى رب المجد حاضر نرى رب المجد يسوع المسيح وقد اتذر بمنطقة ونزل ليغسل أرجلنا نزل ليغسل أرجل التلاميذ أشكرك أيها السيد هذا الأمر ليس مجرد اتضاع يا أيها الأحبة نعم فيه الاتضاع بلا شك ولكن فيه المفهوم الروحي أنه لا يمكن أن نتطهر بعيدا عن المسيح لا يمكن أن نغتفل لا في صلواتنا ولا في توبتنا إن لم يدشن هذه التوبة سيدنا يسوع المسيح هو الوحيد لا آخر ما فيش هو الوحيد الذي يطهرنا هذه التوبة نفس الأخدامنا مجددا في دماء الحمل الذي مات لأجلنا نعم قلنا أنه لابس كتان فهو رئيس الكهنة الأعظم هو رئيس رؤزاء الكهنة والكتان هو أيضا ليس فقط مصنوع منه خيمة الاجتماع وإنما أيضا سياب رئيس الكهنة وكان مطمنطقا عند حقويه مكان الخدمة يربط الخادم حقويه ويبدأ في الخدمة ففي سفر الرؤيا رآه يحنى مطمنطقا عند سديه بينما هنا مطمنطقا عند حقويه لأنه لم يكن قد تجسد بعد فهو قادم إلى الخدمة قادم إلى الخدمة قادم إلى العمل ولذلك تمنطق رب المجد وغسل أرجل تلاميذه بينما يحن الحبيب رآه مطمنطقا عند سديه لأن هذا ما يفعله الرؤساء والقضاء حينما يجلسون للقضاء يمنطقون هذا الجزء من الصدر أعلى الصدر وهي إشارة للديان العادل السيد المسيح له كل المجد الذي سيأتي ليدين المسكونة كلها هكذا رآه يحنى مطمنطقا كديان بينما رآه دانيال مطمنطقا كخادم ولكنه ذات الشخص ذات الإله له كل المجد رفعته ونظرته المشغول بالأمور الإلهية أيها الأحباء يتعامل معه الرب من خلال هذه المنظومة الإلهية رأينا الكثير من رجال الله كانت لهم رؤى وكانت لهم أحلام أثناء الخدمة او أثناء الصلاة هكذا دنيال النبي رفعت ونظرت فإذا برجل لابس كتان وحقواه متنطقان بذهب أوفاز ذهب أوفاز وهو أروع وأنواع الذهب على الإطلاق ذهب أوفاز ذهب أوفاز أفخر أنواع الذهب وفي الكتاب المقدس الذهب دائما يرمز الى الامور السماوية او للهوت الرب يسوع دائما في الكتاب المقدس وجسمه كالزبرجد ووجهه كمنظر البرق وعيناه كمصباحي نار الزبرجد هو نوع من الاحجار الكريمة الأحجار الكريمة بصورة عامة هي احجار طالبة الزبرجد لونه أخضر فاتح والخضرة لا أيضا معنى في حياتنا معنى الحياة وعلشان كذا في المزمور 23 مزمور الراعي لما بيقول فيه داود النبي الرب رعيا فلا يعوذني شيء في مراع خضر يربضني إلى مياه الراحة يوردني يرد نفسي يهدني إلى سبل البر من أجل اسمه فالخضرة تشير أيضا إلى الحياة الخضرة تشير إلى الراحة إلى الحياة لأن المسيح هو الوحيد في هذا الوجود لا آخر هو وقف وقال للعالم أنا حي فأنتم ستحيون لو سمحت ترددوا معاي الآية دي في ذهنكم قلوها بصوت عالي بالوقت في بيوتكم خلوا الجدران تردد معاكم هذه الكلمات خلوا أطفالكم يسمعوها أنا حي فأنتم ستحيون أنا حي فأنتم ستحيون أنا حي فأنتم ستحيون لك كل المجد يا سيد لم يستطع واحد عبر التاريخ أن يعد أتباعه بهذه القوة لأنه ليس مجرد واحد إنه الرب الإله الظاهر في طبيعتنا البشرية أنا حي فأنتم ستحيون هكذا ظهر في هذا اللون الزبر جديد الاخضر الدال على الحياة فالمسيح هو الذي قال عن نفسه انا هو الطريق والحق والحياة من امن بي ولو مات فسيحيا انا هو القيامه والحياة من امن بي ولو مات فسيحيا الا اي حد يكون سلامنا سلامنا حينما نسق ونتلذز ونتعزى بهذا الإله إيه, إيه السلام اللي ممكن يعيش المسيح وإله بيقول له ما تخش ما هي الدرجة السلام الذي يمكن أن نعيشه ولنا هذا الإله الذي يقول لنا أنا حي فأنتم ستحيون أنا هو القيامة إنه السلام الكامل أيها الأحباء الرب يسوح حينما قال سلامي أترك لكم أترك تركة التركة التي تركها لنا المسيح الميراث التركة سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا شايعرف العالم يديكم زي ما أنا بديكم وجسمه كالزبرجدي ووجهه كمنظر البرق وعيناه كمصباحي نار وجهه كمنظر البرق لاحظوا أيها الأحبة يحنى الحبيب رآه في الرؤية وقال ووجهه يضيء كالشمس في قوتها ووجهه يضيء كالشمس في قوتها بينما دانيال رآه كمنظر البرق البرق الذي يلمع فترة ويختفي يلمع ويختفي فدانيال رجل العهد القديم رآ ذلك الوجه الذي يلمع كالبرق في فترات متقطعة متواصلة نعم لكن متقطعة أما أنتم أيها الأحباء الذين حل علينا روح الله القدوس يعطنا أن ننظر في ذلك اليوم إلى وجهه المضيء ولو كالشمس في قوتها نستطيع عندها أن نرى وجه يسوع هذا هو الفرق بين عهد النموس وعهد النعمة فرقات كثيرة ضمنها أننا في المسيح راينا الاعلان الكامل الم يقل الوحي الالهي في عبرانيين واحد الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء قديما بطرق وانواع كثيره كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء خلاص ذا اتمام اكمال الاعلان الالهي لقد اكتمل الاعلان الالهي لأنه لم يعد يكلمنا كما كان في الماضي بالملائكة أو بالرؤى والأحلام وإنما كلمنا في شخصه في ذاته في كلمته الحي شخص المسيح له كل المجد إذن ما لم يحتمل رؤياه أنبياء العهد القديم نستطيع نحن في عهد النعمة أن نرى الشمس في قوتها في شخص مسحين ما يظهر في ذلك اليوم سمعت مرة عن النفس أنه الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يرى عين الشمس مباشرة يعني نحن من يعرفش نبص للشمس للوقت الشمس الطبيعية من يعرفش نبص لها ولا في حيوان آخر لكن النسر يعرف يقال علميا أن النسر يستطيع أن يرى الشمس عين الشمس ولأجل أمور كثيرة مرتبطة ببعضها البعض كان يحنى يرمز له بالنسر في الكتاب المقدس أنتم عارفين كده متى يرمز له بشكل الإنسان ومرقص بالأسد ولوقى الثور ويوحنى بن نسر الذي حلق بنا في السماويات الذي عرفنا ألوهية المسيح بصورة واضحة لأنه حلق بنا في السماويات لأنه أعلن ألوهية المسيح وتفرد في أمور كثيرة صحيح نرى لهوت المسيح في كل كلمة ولكن وكأن يوحنى الحبيب تخصص في إبراز بصورة أعمق وأقوى كلهية الرب يسوع المسيح له كل المجد إذن إن كنا خطاء أيها الأحبة وإن كنا لا نستطيع أن ننظر إلى وجه المسيح المضيء أكثر من لمعاني الشمس في ضيائها ولكن رجاءنا في المسيح أنه يغطي خطيان بدمه رجاءنا في المسيح أنه كفر عن كل ما لا يليق بطبيعته الإلهية في طبيعتنا البشرية ولأجل هذا قال الكتاب المقدس أنتم الذين قد اعتمدتم بالمسيح قد لبثتم المسيح المجد لك يا رب الآن نستطيع أن ننظر إلى وجه المسيح المضي أكثر من لمعاني الشمس لأننا قد لبسنا المسيح ومن خلال المسيح نستطيع أن نرى كل شيء جميل وطاهر ونقي وجسمه كالزبرجدي ووجهه كمنظر البرقي وعيناه كمصباحي نار عينه كمصباحين نار مكتوب عن الرب ان عيناه تخترق ستائر الظلام فتقول كده على ما تذكر في عبرانيين 4 بيقول لي ان كل شيء مكشوف وهريان امام ذلك الذي معه امرنا كل شيء كل شيء بدون استثناء مكشوف وعريان امام ذلك الذي معه امرنا ما فيش حد هيعرف يستخبه لا دلوقتي ولا بعدين فالافضل ايه ان كنا مكشوفين امام الرب الاله فلنعترف اذا بخطاياهنا نقول له يا رب قد عوجنا المستقيم وأنت رأيتنا حينما عوجنا ذلك المستقيم نعترف أمامك يا سيد بخطيانا بذنوبنا نسق يا رب أن دماءك تطهرنا نرتمي يا سيد عند صليبك لنغتسل في دمائك الطاهرة من كل خطيانا لك كل المجد يا سيد آمين فإذا العيناه كمصبحي ناره تخترق تخترق تخترق تخترق تصل إلى أعماق أعماق أعماق الوجدان لا نستطيع أن نخفي أي شيء أيها الأحباء فالرب الإله لا يحتاج لا إلى نور ولا الظلام يؤثر ولا أي شيء ولا خفايا القلب نخفي عنه فكل شيء عريان ومكشوف أمامه نعم هو فاحص القلوب والكلا عيناه كمصباحي نار تخترق كل شيء فينا وكأن الرب يقول انا أرى كل شيء فمتى ستعود متى ستعود بنية فأنا أرى كل شيء هل سيطول بك الأمر أنت بعيد هل ستطول رحلتك هل وأنت في مراعي الخنازير أيضا لا تريد أن تعود ألا تفكر في الشبع الذي في بيت أبيك ألا تفكر في الحماية والعناية ألا تفكر في الفرح ألا تفكر في السلام فإلى متى سيطول غيابك على البيت على كل اذهب كما تريد ولكن ثق أنني في انتظارك ولا فيأس يوما ان أردت الرجوع عد ستجد زراعاي مفتوحتان لك لن أبخل بخلاص عليك على الإطلاق وصلنا نرفع صلاة من أجل المسروقين أيها الأحباء في أي خطية صلوا معي أيها الأحباء من أجل الذين تطاول الشيطان وسرقهم تطاول الشيطان وأخذهم بعيدا في رحلة بعيدة في أرض السبي التي فيها دانيال الرائع الطاهر القديس يصلي ويصوم ولكن كان معه آخرون أيضا مسروقين في هذا العالم أبانا نرفع لك كل الأسماء التي تعرفها أنت كل الأسماء التي سرقت يا سيد كل الأسماء التي تطاول عدو الخير ليجذبها بعيدا عن محبتك نصلي من أجل هذه النفوس يا سيد ونقف أمامك ونحن لنا فخر أنك تريدهم أن يعودوا إلى حقك نقف لأننا مطمئنين أن هذه هي إرادتك وليس إرادتنا فقط نقف أمامك ونحن في ثقة لأننا نعرف أن المبادرة منك يا سيد المبارك أنك أنت الذي تريد وأنك أنت الذي تستطيع وأنك ستعود بهم إلى أحضانك كل الذين يا سيد سرقوا نصلي من أجلهم أن يعودوا إلى أحضانك الأبوية لك كل المجد في اسمك يا يسوع أمين وعيناه كمصباحي نار وذراعاه ورجلاه كعين النحاس النحاس المسقول وصوت كلامه كصوت جمهور النحاس المسقول النحاس رأيناه في العهد القديم في مذبح المحرقة حينما ترجع إلى العهد القديم أيها الأحباء و تدرس خيمة الاجتماع التي أتمنى وأصلي أن الرب يعطيني فرصة ونأخذ هنا في الغرفة بالرسم حتة حتة خيمة الاجتماع عصايا عصايا شريحة شريحة تلاقوا مذبح النحاس معمول من خشب الصمت المغشة بالنحاس وعلشان كده أطلق عليه مذبح النحاس او مذبح المحرقة النحاس لأجل المادة التي صنع منها والمحرقة لاجل عمله حيث أن الذبائح كانت توضى عليه وتحرق بتمامها كذبائح كفارية في العهد القديم فالنحاس يشير إلى الدينون يشير إلى القضاء الإلهي يشير أنه لا توجد خطية تغفر دون ففك دم فالمسيح له كل المجد سيدين هذا العالم سيدين رئيس هذا العالم وهكذا كان المعنى في ذراعاه ورجلاه كعين النحاس المسقول يعني كذات النحاس عين مش العين اللي بنشوف بيها يقول لك عين الشيء يعني ذات الشيء يعني مش مقلد يعني هو بذاته الدينونة ولذلك قال المسيح عن نفسه أنه هو الديان قالها مرات عديدة في الكتاب المقدس فرب المجد هنا سيدين ليس فقط البشر ولكن سيدين الشيطان أيضا من اللي كان معانا لما درسنا التمثال اللي عملوا اللي شافوا نبو نصر فكرين التمثال اللي شافوا نبو نصر آخر أقدامه كانت من ايه آخر أجزاء أقدامه من حديد وخدف فكرين بينما هنا نرى اقدام المسيح النحاس المسطول القوة الطهارة الدينونة هو الديان الخذف يفسر وهنا نرى أن النحاس المسقول هو نحاس التحد بالنار بنار الأتوم وهنا يشير إلى طبيعة المسيح اللاهوت المتحد بالناسوت طبيعته اللاهوتية المتحدة بالطبيعة البشرية الناسوتية دا شافوا مين دا شافوا يوحنا بيقول لك كذا رجلاه شبه النحاف النقي كأنهما محميتان فئتون لأن التجسد كان قد حدث بينما قبل التجسد ما شكمش دانيال وما آذش كأنهما محميتان فئتون ليه لأن التجسد لم يكن قد حدث بعد فيقول لك يقول كده ورجلاه كعين النحاس المسطول وسكت لأنه رأى الكلمة قبل التجسد بينما الحبيب يحنى رأاه بعد التجسد بعد اتحاد اللاهود بالناثود فقال كأنهما بها النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون أتون نار اللهود إذن في أيام دانيان لم يكن الاتحاد قد حدث فرهاهما كنحاس مسقول اشار إلى الدينون بينما رآهما الحبيب يوحنى الرائي كأنهما محميتان في أتون اشار إلى اتحاد اللهود بالناس الذي كان قد حدث وزراعاه ورجله كعين النحاس المسقول وصوت كلامه كصوت جمهور دائما بنسمع في الكتاب المقدس التعبير انه صوت الرب كصوت مياه كثيرة مثلا او كصوت جمهور كثير صوت قوي صوت يزلزل الاشرار صوت يرتعز منه الخائفون الذين لم يعرفوا الرب ولكن ذات الصوت هو بذاته يكون مصدر سلام لأولاد الله فبينما يرعب الأشرار يعطي طمأنين وسلام لأولاد الله ودائما حتى أكون دقيق غالبا في الظهورات السماوية ان كان الرب الإله او الملائكة نجد هذا التعبير لا تخف لا تخفش ليه لأنه منظر إلهي جديد على الإنسان الإنسان بيشوف إنسان الآن هو شايف منظر خارق للطبيعة ما فوق الطبيعة لا تخف إذن الجزئية اللي احنا أريناها مع بعض من شوية أظلحت الآن مفهومة رفعت ونذبت فإذا برجل لابس كتانا وحقواه متنطقان بذهب أوفاز وجسمه كزبرجد ووجهه كمنظر البرق وعيناه كمصباحي نار وذراعاه ورجلاه كعين النحاس المسقول وخوط كلامه كخوط جمهور ننتقل إلى الجزية الثانية يرد تخطونا الآية لبعد كذا لحد ليختبئوا لحد ليختبئوا فرأيت أنا دنيال الرؤية وحدي والرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤية لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم فهربوا ليختبئوا هربوا ليختبئوا خلوا بالكم أيها الأحبة فرأيت أنا دانيال الرؤية وحدي فيه ناس معاه بس ما شافوش حاجة لكن سمعين سمعين صوت عجيب فيه رعبة لكن لم يروشي شيء الكلام ده بذكرنا بمين تمام اي بوليس الرسول حطونا كده اعمال تسعة سبعة لو سمحت اعمال تسعة سبعة واما الرجال المسافرين معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احدا الناس اللي كانوا مع بوليس سمعين صوت بوليس بيتكلم من أنت يا رب لا سمعين صوت المسيح ولا شايفين رؤية بس إيه حاسين برعبة والكلام ذا حلق رأى أما الرجال المسافرون الرجال المسافرون معه فواقف صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا حطونا كمان أعمال 22 لو سمحت تفعة لما بيحكي يعني في أعمال تسعة سبعة ما شافوش حد ما فيه شخص شايفين هو شاف المسيح لكن في أعمال اتنين عشرين تسعة والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني سمعين صوتي أنا شايفين نور لكن لا سمعين صوت المسيح ولا شايفين صوت المسيح واضح الحتة دي الرجال اللي مع بوليس الرسول سمعين صوت بوليس بس لمن سمعين صوت المسيح اللي بيتكلم شايفين نور نور عظيم لكن من شايفين المسيح الذي في قلب هذا النور فضلنا أعمال ستة وعشرين تلتاشر واربع عشر أعمال ستة وعشرين تلتاشر واربع عشر رأيت في نصف النهار في الطريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعاني الشمس ده اللي من شوية كلنا بنتكلم فيها أفضل من لمعاني الشمس قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي فلما سقطنا جميعنا على الأرض سقطوا ليه حضرة الرب الإله الرعب كلهم كانوا مدانين سقطوا فلما سقطنا جميعنا على الأرض سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية شاول شاول لماذا تضطهدني صعب عليك أن ترفز مناخس نرجع مرة ثاني لصف دانيال رأيت أنا دانيال الرؤية وحدي يعني اللي مفروض المقصود بالرؤية هو الذي يراها ايها الاحباء انتبهوا انا لا اريد ان ادخل الى عقيدة اخرى ولكن انتم تفهمون كلامي جيدا الذي يجب ان يكون مقصود بالرؤية وبالنبوء هو الذي يرى ان كان ملاك او ان كان رؤية او ان كان حلم لكن لا يراها شخص اخر هو مش شايف هو مش عارف فاريت وانا دانيال الرؤيا وحدي اصل الموضوع بيخصني الموضوع بتاعي انا الموضوع انا مهتم بالثنويات انا اللي انا انا اللي بصلي لاجل هذا الموضوع انا اللي مهتم بالموضوع ده علشان كده شاف دانيال الرؤيا والرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤية موضوع مش بتاعهم لكن حتى يؤكد الرب ان هناك رؤية حقيقية وليس مجرد خيال زي ما حصل في بولس الرسول سقطوا جميعا حتى يتأكد بولوس ويتأكد ان بولوس رأى رؤية ويساكد بولس أن ما يراه ليس خيالا اشترك الآخرون مع بولس ومع دانيال في تقوطهم وفي ارتعابهم وفي ارتعادهم لأن الموضوع مش بس شافوا أو عفوا حس بي واحد لا دول كلهم حسوا بي فهمين قصدي يعني يمكن لو واحد يقول لك يمكن أنا بتخيل يمكن أنا بس كنت مشواخد بالي يمكن انا بس اللي تعبان شوية النهاردة لا ده اللمعاء سقطوا طيب اللمعاء دانيال عملوا ايه لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم فهربوا ليختبئوا هربوا ليختبئوا معنى كان في صوت كان في أمر مرعب مرعب ولذلك هربوا خلونا ما نفوتش الجزئية دي حطونا لو سمحت لوقى 23 خلونا نسمع كلام المسيح لوقى 23 من الآية 26 انا سأقرأ من 26 ل وثلاثين ثاني لوقى ثلاثة من ستة ل لواحد وعشرين واحد وثلاثين عفوا أركزوا في صوت المسيح في كلام المسيح ولما مضوا مضوا به أمسكوا سمعان بلما رايحين مخدين المسيح للصن أمسكوا سمعان رجلاً قيروانياً كان آثياً من الحقل ووضعوا عليه الصريب ليحمله خلف يسوع وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كنا يلطمنا أيضا وينحنا عليه فالتفت إليهن يسوع وقال يا بنات أوروشليمة لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكنا وعلى أولادكنا لأنه هو ذا أيام تأتي يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التي لم تلت والسدي التي لم ترضع حينئذ يفتدئون يقولون للجبال اسقط علينا وللآكام غطينا إن كانوا بالعود الرقب يفعلون هذا فكم يكون باليابس اللي مع دنيال هربوا اختبأوا وهنا الناس دول بيقولوا للجبال اسقطي علينا للأكام غطينا طب ايه رأيكم قبل مشرح الخطة دي ننتقل لسفر الرؤية حطونا من سفر الرؤية 6 من الآية 14 ل 17 في الأيام الأخيرة افرح يا مسيحي ارفع راسك كذا وانت فخور ارفع راسك وانت سعيد اسمع ايه اللي بيقول الوحي الالهي والسماء انفلقت كدرج ملتفن وكل جبل وجزيرة تزحزح من موضعهما وملوك الأرض والعظماء والاغنياء والامراء والاقوياء وكل عبد وكل حر اخفوا انفسهم في المغاير وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال استطي علينا واخفين من وجه الجالس على العرش ومن غضب الحمل لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف المسيح فقط يستطيع الوقوف المؤمن الحقيقي فقط هو الذي سيرفع رأسه ويقول أمين تعالى أيها الرب يسوع المسيح فقط هو الذي سيرفع وجهه ويقول يا رب كنا في انتظارك سنوات طويلة وها قد أتيت يا سيد ها قد أتيت لتحقق الأمان ها قد أتيت لتتمم الرجاء ها قد أتيت لتشبع النفوس ها قد أتيت لتحقق المراد ها قد أتيت يا سيد وانتهت الآلام ها قد أتيت يا سيد وستمسح الدموع ها قد أتيت يا سيد وستبدأ الحياة وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا من وجه الجالس على العرش أرجع للمسيح له كل المجد في الجزئي لأرهنا من شوية من لوقة 23 لما شفنا النساء يلطمنا وينحنا على المسيح المسيح اللهم ايه تبكوا علي انا انتو مش راهمين حاجة انا صاحب الموقف انا القوي انا الذي سأدك الموت واقوم واسحق الدينون والموت الى الابد لا تبكين علي انتو تبكوا علي انا انا الاقوى في هذه المعادله ابكين على انفسكن لانه هؤلاء الرومان ان كانوا قد فعلوا بالعود الرطب بي انا العود الرطب انتوا مش عارفين ايه اللي هيحصل لكم هيعملوا ايه باليابس اللي هو انتوا وده اللي حصل سنه 70 ميلاديه لما دخل فيتوس الروماني ودك اورشليم من جديد وفتح أسوارها وكان ما يقرب من مليون شخص داخل أسوار أرشالين ميت من الجوع كانت مجاعة عظيمة وتم سبيه 800 ألف شخص تم توزيعهم على مناطق كثيرة حول العالم انتو بتبكوا علي انا طب ايه رأيك انه في بعض الناس بتتعامل كده بعض الناس لسه بتبكي على المسيح لحد دلوقتي البعض شوية بس هو موجودين في أيام مثلا الجمعة العظيمة يكون متأثر يبكي على المسيح لا ابكي على خطيات المسيح لا يبكى عليه المسيح هنا أوقف البكاء وقل لا تبكين علي لا تبكين علي تبكي علي أنا ارى يتغيرت السبب البكاء بتاعك بدلا ما انت متأثر بالأيام المقدسه وبتحيث انك كنت سبب وحطيت مسمار مع المثامير الكتيرة في صليب الجلجسة تعالوا لنحول الامر الى بكاء التوبة لنبكي على خطايانا لنلتفت إلى المسيح ونقول له اغفر يا سيد اغفر أيها القوي اغفر يا كنت على الصريب تفكر في الغفران وتقول يا بتاه اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون أرجوكم حولوا البكاء المسيح لا يبكى عليه المسيح هو القائم من الموت المسيح له كل المجل والذي دك الموت بموته وقام وسحق سوكة الموت إلى الأبد سحق سلطان الخطية إلى الأبد أعطانا حياة جديدة البكاء ليس على الصليب البكاء عند الصليب هل تفهموني أيها أحبة البكاء ليس على الصليب وإنما البكاء عند الصليب هيا في رحلة إلى الصليب هيا لنجسوا هناك عند أقدام الحمل هيا لنكي بدموع التوبة لنرفع قلبا إلى المصلوب ونقول له يا سيد اغفر اصفح عوجنا المستقيم ولكن نأتي في مراحمك وفي جناحي صليبك نعلن أننا خطاه ومن عند صليبك وفي صليبك نغتسل لك كل المجد امين نرجع إلى دانيال مرة أخرى كما ترون الكتاب المقدس مرتبط آياته بعضها ببعض حيث أن الآية تفسر الأخرى وتشرح الأخرى فرأيت انا دانيال وحدي والرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤيا لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم فهربوا ليختبئوا واحد اقول انه لن نختبئ فذات الصوت وذات الاله الذي سيكون سبب رعب لهؤلاء سيكون سبب فرح لنا سيكون سبب بهجه وسعاده سيكون سبب تسبيح لنا لن نهرب ردد كده معايا دلوقتي لو سمحت ردد قول عندما جئك يا سيد لن أهرب عندما جئك سأرفع وجهي وأقول لك تعال امين أيها الرب يسوع تعال لقد تحقق وعدك نحن في انتظارك نعم لن نهرب سيهرب عدو الخير وأتباعه فيهرب الشيطان وأجناده من وجه المسيح من وجه الديان وإلى من يسمعوني أقول أمامكم فرصة أمامكم فرصة لتعرفوا الحق والحق يحرركم وصلنا للآيات 8-9 هل أنا طولت عليكم تحبوا نخلي الموضوع ده للأسبوع القادم ولا نكمل إحنا مش ما بإناش كتير نكمل طيب حطونا الآيات الثمانية والتسعة لو سمحت حطولينا الآيات الثمانية والتسعة فبقيت أنا وحدي ورأيت هذه الرؤية العظيمة ولم تبقى في قوة ونظارتي تحولت هي إلى فساد ولم أضبط قوة وسمعت صوت كلامه ولما سمعت صوت كلامه كنت مسبخا على وجهه ووجهه إلى الأرض فبقيت انا وحدي هربوا هربوا مش عارفين يوقفوا قدام وجه الحمل المسيح ورأيت هذه الرؤية العظيمة حنشوف إيه الرؤية لن تبقى في قوة نظارتي تحولت فيا إلى فساد لما ترجع أيها الأحباء في رؤية اللي شافها يوحنى تلاب يوحنى سقط سقط على الأرض هكذا بولوس قرأنا منذ قليل سقط على الأرض والذين معه هكذا دانيال الآن سقط على الأرض بالرغم من أن دنيا الرجل رائع بالرغم من أنه قديس رائع ولكن لا توجد قداسة أمام قداسة المسيح لا توجد قداسة أمام قداسة الإله فكلنا في الموالدين إلى فوق يقول أن نظارة وجه النظر كأنه ابتدأ يزبل حتى لا يفتخر بأي بر فيه ويتأكد أنه خاطئ أيضا وجد أن قواه قد خارت لقد عرف أنه صوت الرب الإله فقد قوة الجسمية الجسمانية قوة الجسم صار كميتا بلا حياة هل هذه الطورة التي يريد يريد الله أن نكون عليها؟ لا لكنه أحيانا يسمح بهذه الأمور حتى نعرف أننا بشر وأننا طعفاء وإن كان هذا الضعف يستخدم لكيما ما يتحبنا الرب الإله إلى طاقة أخرى طاقة روحية طاقة تتعامل معه هو بينما يخور الجسد تدب طاقة جديدة في الروح في الآية 9 وسمعت صوت كلامه سمعت صوت كلامه ولما سمعت صوت كلامه كنت مسبخا على وجهي ووجهي إلى الأرض يعني مسبخا يعني وقع على وجهه كأنه فاقد الوعي كأنه في رؤية في حلم لم تعد فيه قوة لم يضبط قوة مسبخا على وجهه وجهه في الأرض غاب عن الوعي لهذه اللحظات التي كان يرى فيها هذه الرؤية ولكن يد الإله لا تترك أولاده هكذا لا يخاف ولا يبقى مسدق على وجهه فنشوف الآية عشر أو حداشر وإذا بيد لمستني وأقامتني مرتجفا على ركبتي وعلى كفي يدي وقال لي يا دانيال أيها الرجل المحبوب افهم الكلام الذي أكلمك به وقم على مقامك لأن الآن أرسلت إليك ولما تكلم معي بهذا الكلام قمت مرتعبا لاحظوا وإذا بيد لمستني وأقامتني اليد التي ترعب الأشرار اليد التي تسحق الأشرار تسحق قساة القلب هي التي تقوي أولادها ذات اليد الواحدة ذات اليد التي مدها المسيح وقال للبحر اتكم تخرس هي اليد التي لمست نعش الغلام الميت فتدفقت الحياة الى هذا الكيان الصغير وقام الغلام من الموت هي يد المسيح التي لمست ابنة يايروس هي يد المسيح بذاتها التي أمسكت الخمس خبزات والسمكتين وأشبعت آلاف الجيع هي ذات اليد التي لمست حماد بطرس المريضة ف قامت وخدمتهم هي ذات اليد التي فعلت وفعلت وتفعل الآن وستفعل هل أنت مؤمن بكده ولا بس مؤمن ان عملت مع فلان وفلان وفلان طب ومت مطلع نفسك بر الحسبة ليه لو في واحد فينا فوسطين مطلع نفسه بر الحسبة ارجوك عدل الحسبة بتاعتك يا عزيزي يا عزيزتي احنا جو الحسبة دي فيد المسيح التي لمست في الماضي هو هو الكتاب يقول أمس واليوم وإلى الأبد ليس فقط الذي لمت دانيال او غيره وانتهى الأمر إنما الآن يلمسنا أيضا هل بتصدق بكده ولا لا يا خسارة وأي خسارة كبيرة لو انت بس بتؤمن أن المسيح عمل كده وكده وكده ومعلومات بس وانطلع نفسك بره الدائرة دي يا رب نصليلك النهاردة عشان تدينا ثقة واليقين عشان نصدق أنك أنت إله حي إله ما بتعمسش بس في الماضي انت إله الحاضر والمستقبل أيضا اعطينا اليقين أنك كما لمست في الماضي تلمس اليوم وستلمس غدا لأنك إله كل الأوقات وكل الأماكن ومع الكل تعمل لك كل المجد يا سيد في اسمك يا يسوع أمين أقامتني مرتجفا على ركبتي وعلى كفا يدي وقال لي يا دنيال أيها الرجل المحبوب انا بحبك ده لما في واحد مهم بيقولك انا بحبك بتكون مبسوط تخيل لما دانيال ما كانش عايز كل ده دانيال ما طلبش ده زي ما قلنا في البداية الناس اللي كانوا معانا من الاول كل ال... كل خدمة دانيال وصومه وتضرعوا علشان الناس اللي رجعت تبني الهيكل من جديد لكن الله يعطي أكثر مما نتخيل أو نتصور إيه رأيك تحب تسمع الكلمة دي من المسيح اللي حب يسمع الكلمة دي من المسيح إنه أنا بحبك يكتب لي واحد طيب ممتاز طيب إيه رأيكم إن أنا ممكن أسمعها لكم دلوقتي بتصدقوها من فهم المسيح شخصيا ايه رايكم بتصدقوها تصدق ان هو بيحبك محبه كبيره وبيقول لك انت حبيبي طيب حطوا لنا يوحنا 15 13 حطوا لينا يوحنا 15 13 ليس لاحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به الآية اللي بعدها على طول أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به إيه رأيك كم مرة أرأت الآية دي هل وقفت عنديها الوقفة دي هل وقفت عندي الآية الوقفة دي وقلت له أشكرك يا رب إن أنا حبيبك أشكرك يا رب إنك دعيتني إن أنا بحبك أنت حبيبي ده بيقولك كده بصورة خاصة أنتم أنتم أنتم أنتم أنتم, أنتم. مش عد تاني احباه ان فعلتم ما اوصيكم به عيش الوصية حيقول لك ايها الرجل المحبوب ايها المرأة المحبوبة حتسمع الصوت وهو موجود الوعد في الكتاب فاذا مش بس دانيال المحبوب مش بس تقف وتتحصر ليه مش انا يا انا بيقولك بيقولك انت كمان محبوب انت كمان انا بحبك يا اخي مش عايز تصدق ليه ليه مش عايز تصدق ده انا بجيت بتكلم مصري مية في يعني مش عايز تصدق ليه ليه مش عايز تصدق صدق ناس كتيرة خسرت البركات عشان ما بيصدقوش بيصدق ان المسيح اقام ابن تاييروس اقام لعازر اقام ابن الارمله شفى حمد بطرس اوقف, أوقف البحر وافكم عمل المعجزات طب خلاص لحد هنا هو مش موجود في المحل في الحسبه لا لو سمحت تدخل ادخل لانك انت صاحب مواعيد انت مش اي واحد وبس انت في المسيح لك موعيد لك موعيد وإذا بيد لمستني وأقامتني مرتجفا على رببتي وعلى كفا يدي وقال لي يا دانيال أيها الرجل المحبوب افهم الكلام الذي أكلمك به وقم على مقامك لأني الآن أرسلت إليك انا جاي خصيفا لك ملاك جاي على شانك. ملاك خصيصا جاي علشانك بس عشان دانيال لا مش بس عشان دانيال عشانك انت كمان ملاك الرب حال حول خائفيه ويلجيهم انت معك ملايكة المسيحي من نعومة اظافره بيعلمون كده كلنا تعلمنا كده لو احنا اطفال تغيرين ما تخافش ده في ملاك حارسك ما تخافش على اطفال ده في ملاك حارسهم في ملائكه فتربينا وكبرنا واحنا عندنا الثقافه دي جوانا ما تخافش يا دوس حبيب دوس ما تخافش الوقت المناسب لسه ما جاش هيجي الوقت المناسب جدا لصلاتك اتربينا وجوانا الثقافه دي انه في ملائكه معانا انا ما بحبش في الخدمه الروحيه اطلع خارج الخدمه الروحيه لكن بس معانا أحباء مسلمين لازم أخدمهم معانا برضو وأقول له ما تصدقش إنه فيه جان وجن معاك ربنا مش كده ما تفتكرش إنه فيه جن معاك ولو ما سمتش الجان حياكل معاك ولو ما عملتش إيه الجن هيعمل معاك والجن هيدخل البيت معاك وهيطلع معاك كل ده كلام فاضي ربنا مش كده اعرف الاله الحقيقي وانت تتمتع ببركات الاله الحقيقي ارسلت اليك ولما تكلم معي بهذا الكلام قمت مرتعدا ملاك مرسل ليه انا خصيصا اذا دانيال رأى المسيح هذه الرؤية العظيمة والمسيح ظل في المشهد زي ما سنشوف بعد شوية رب المجد يسوع ما تركش المشهد أبدا ظل موجود في هذا المشهد ولكنه معه ملائكة في هذا المشهد أرسل المسيح الجبرائي الملاك يقوي دانيال ويعيد له هدوء ووقف دانيال مرتعد أيوة على رجليه وبعد شوية هنشوف كلمة حلوة جدا قيلت لدانيال المهم انه في يد سماوية تشير الى التجسد الالهي هي التي لمست دانيال البعض يقول يد الملاك والبعض يقول لا هي يد المسيح وغالبا هي يد المسيح التي لمست دانيال وجبرائيل كان واقف لكي ما يفهم دانيال الرؤية ويعرف بالكلام وبنشوف هنا ظهور الملائكة على شكل بشر ده فيه إكرام للبشر فيه تكريم لنا إحنا البشر إنه الملاك يظهر على شكلنا يأخذ شكلنا بالرغم إنه ملوش الطبيعة دي لكن بيظهر على شكلنا وكأن الثمائيين يقولون لنا أنكم هذا الشكل الرائع على صورة الله ومثاله لا يحتقر من السمائيين بل يكرر فيتمح لنا الرب الاله ان نأتي في صورتكم لكي ما نحمل لكم رسائل السماء ايها الرجل المحبوب فطن الايه 12 فقال لي لا تخف الله شفت الكلمه دي ترافقنا دائما في الكتاب المقدس دائما لا تخف لا تخف لا تخف كل يوم بتسمع كل يوم في الكتاب المقدس لا تخف يا دانيال لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم والإزلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك وأنا أتيت لأجل كلامك لا تخف ما تخافش مش خنقه لا ما خنقهوش الملك لا يخنق الملك لا يضغط الملك لا يقعل هذه الأمور الملك يطمئن حتى حتى في ظهوره للعزراء القديسة مريم هناك الاطمئنان هناك دائما الاطمئنان لا تخف اذن نالا دانيال هذا هذه المساعده الالهيه هذه المساعده السماويه يقول له لا تخف كان يحتاج ان يسمع هذه الكلمات وحينما نسمع ايها الاحبا كلمه لا تخف ما بتكونش بس وصية انا عايز ناس صاحية انا عارفت اخلص خلص معلش انا عارف اني طولت خلصت خلص حينما يقول لك الرب لا تخاف ما بيقول بس لا تخف اديكم مثل اديكم مثل مثل حي يعني سيد المسيح لما شاف الموقف بتاع ابن الارملة جاء لام الله ابن الوحيد وقال لها ايه لا تبكي طب تخيلوا لو اي شخص في الوجود جاء الى هذه الام السكلة وقال لها لا تبكي حد حت بهدله حد قوله ازاي تقول لي لا تبكي ازاي ده وحيده ده ما عنديش غيره ده الابن اللي انا عايش عليه ما تقول لي لا تبكي طب مش تقول كلمة ويستعزيني كلام معذي إزاي تقولي لا تبكي ما كانتش حتوافق آه بس الموضوع اختلف أصل لأنها لا تبكي زرع سلاما في قلبها الكلام بتاعه صدى صوته لتأثير على الإنسان لأنه خالف الإنسان فحينما قال لها لا تبكي أعطاها مقومات السلام مقومات الطمأنينة نظرت إليه وتنتظر فهنا لما يقول له لا تخف مش بس كلمة ما تخفش لا لا تخف ويعطي معها القوة لا تخف فهمتوني فلما بتسمعها من ربنا وتؤمن انها ليك بيديك معها البركات بتاعتها مش بس بتكون مجرد كلمة كلمة مجردة لا بكلمة تحمل قوة قائلها كلمة تحمل سلام قائلها فقالها هو الله الذي يقول لك لا تخف إذن تذلل دانيال بالتوبة قدام الله بعلاقة شخصية حية وأرسل الله ملاكه حتى في حضرة المسيح ليقول له لا تخف لا تخاف يا دانيال لأنه من اليوم الأول الأخ اللي بيقول لي لي عشر سنين يا أخ دوس سمعني الآية 12 دي ليك انت النهاردة يا أخ دوس الكلمة دي ليك انت النهاردة عارف الرب بيقول ايه الملك بيقول ايه لدانيال قال له اليوم الأول اللي انت جعلت فيه قلبك أنا سامعك سمع كلامك طب ليه ربي ما جيتش من اول يوم ليه مستنى علي 21 يوم اه في, في في حساب معين في خطة معينة فانت بتصلي عشر سنوات انا بقولها لك كلمة مش عشان انا بار ولا قديس لعشان بسق ان الهنا امين كلنا بنسق ان الهنا امين وإلى انا شايفك انت اخت الرب يباركك انا اسف إنه إلا أنا شايفك وإلا أنا سامعك سمع صلاتك من أول يوم ده سامع صلاتك يا أختي لما كانت مجرد فكرة في ذهنك هو سامع صلاتك عنده وقت محدد وقت مبارك جدا ليكي بيقول في ملء الزمان أرسل الله ابن مولود من امرأة مولود تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس في ملء يعني في كمال في الوقت المناسب أرسل الله ابنه ربي بارك أختي خلي الله يتناصر بالزهنك خلي أتربى ببركة وتعزي ورجاء ليك وحتشوفي إزاي الرب لما يحقق حتقوليل وأشكرك يا رب إنك لم تحقق تلبطي في الماضي وهذا فعلا الوقت المناسب وابحثي إن كان هناك أي معطلات أحيانا يكون في معطلات منين احنا ابحثي وصلي لو كان في معطلات الرب يرفع هذه المعطلات من اليوم الأول الذي جعلت فيه قلبك للفهم ولإزلال نفسك قدام إلهك تمع كلامك وأنا أتيت لأجل كلامك طيب الآية 13 ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوما وهو ذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء لإعانتي وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس ملك بيقوله الواحد وعشرين يوم دول الثلاث أسابيع اللي انت نائح ومتذلل وصايم فيها دي الفالحك انت تجدد مثل النسر شبابك تدخلك الى العمكة اكثر تأخذ فيها بركات اكثر وفي الوقت الذي انت كنت تعتقد ان صلواتك ربما بعيدة او انا طباطأت في الاستجابة انا اهتميت من أول يوم واسمعتك وشايفك وعارفك لكن ده الوقت المناسب الوقت المناسب جدا رئيس مملكة فارس هو عدو الخير الشيطان اللي بيعمل في مملكة فارس اللي كانت مملكة كبيرة مملكة فيها عدد هائلة من الناس كان بيعمل علشان يعطل خطط الله لخلاص الشعب ازاي كان بيدبر مخططات ومؤمرات ليعطل عمل الخلاص لهذا الشعب في ذلك الوقت هكذا كان يشار الى عدو الخير رئيس مملكة فارس فليقوله جبرايل انا وقبت هذه الواحد وعشرين يوم لمساندة هؤلاء لمساندة هذا الشعب لأن أيضا الشيطان وقف مقابلي في عمل آخر ليعمل ضد هذه الخدمة الروحية ولأن شعب الله في القديم كان الملاك ميخائيل وكأنه الملاك الذي يحمي شعب الله في العهد القديم فقال له حنشوف بعد شوية أن ميخائيل رئيسكم بتاعكم جاء لأعانته مساعدتي في هذا الأمر حتى ننشط نلهي بقلوب هؤلاء الناس بمعرفة الله ليعرفوا الله ليذركوا الخلاص لنحبط أعمال الظلمة لنحبط أعمال إبليس أعمال الشر جاء لعانتي في هذا الاتجاه حتى يكون عمل أكثر من ملاك مع الشعب بينما الشيطان يعمل ملائكة الله يعملون ايضا بينما الشيطان يجند اشخاص الله يجند ايضا اشخاص من خلال عمل روح القدوس ومن خلال عمل الملائكة ايضا ويقول له انا جئت لأعلن لك ان صلاة القدس تجابت تجيبت عفوا صلاة القدس تجيبت يعني حتى دانيال ما كانش بيطمع في دي حتى دي انه يجي له ملاك ويقول له صلاتك وصيام القبل وتم استجابته حتى دي دانيال ما كانش بيطمع فيها يعني. كل اللي بيطمع فيه تحقيق ما يطلب يصلي ان الشعب يرجع ان الشعب يبني الايكل ان الشعب يبني اسوار اورشريما منهدمة لكن الله يعطي اكثر مما نتخيل او نتطور ليتنا لا نفتر في صلاتنا أيها الأحباب لا تفتر في صلاتك مهما كان طلبك وتأخر عليك الرب ثق أنه ده مش تأخير ده تحقيق للوعد للطلب بتاعت في الوقت المناسب جدا فعين له أنا تأخرت عشان تبنى أنت روحيا وعشان رئيس مملكة فارس الذي أراد أن يغير أو يجند أشخاص ليعملوا ضد مخطط الله وقف مقادلي وجاء مخايل أيضا لكيما تكون الخدمة أقوى وأكثر لشعب الله وللآخرين أيضا في كلام كثيرة أختصر حتى نختصر الوقت من هذه الحادثة فهم اليهود في العهد القديم أن رئيس الملائكة مخايل هم كانوا يعرفون أن هناك ملائك وملائكة يحرسون الشعب ومكلفون بحراسة الشعب من هذا التاريخ فهم اليهود في تقليدهم لما ترجع لتقليد اليهود فهموا أن ميخايل رئيس الملائكة هو حارس للشعب وهكذا أخذ المسيحيون هذا المفهوم أيضا وعلشان كذا تلاقوا المسيحيون رسموا الملاك مخائل وهو دائس على الشيطان وفي يده سيفا وفي يده ميزان العدل الإلهي وأنا جهز لكم الصورة دي معنا مشهورة ومعروفة بس يمكن ما مش ظهرة لبعض الناس في بلاد أخرى فبطلب من الأخ روماني بس يحبت لنا الصورة دي ونشوفها مع بعض لو سمحت يا أخ روماني افتحوا معايا للينك ده لحط الأخ روماني يمكن يكون تقيل شوية عشان كلنا هنشترك فيه مع بعض نعم ملاك الربحال حول خائفه وينجيهم طيب لو فتح نشكر الله اللي ما فتحش معه ممكن يعمل copy و على طوله ايش شايفين قدامكم كده الصوره زي ما شايفين كده قدامكم الصوره اعتقد انها فتحت مع الاغلبيه الصوره التقل المعروفه يعني تخيلوا ان الصوره دي يعني اليهود فهموها من دانيال 10 يعني الصورة دي ما هي صورة بحث مسيحية إنما المسيحيون أخذوها من التقليد اليهودي أيضا أن مخيل رئيس وحامي الشعب والمسيحي أيضا وهو مكلف من الله بحماية الشعب دائف على الشيطان بعدالة الله في إيده في الشمال الميزان بعدل إلهي وبقوة الله يضحق الشيطان هكذا من سفر دانيال أخذت هذه الصورة الموجودة في كنائس كثيرة بالمناسبة حول العالم خذ اللينك المحطوط قدامك يا أستاذ صادق خذ أعمل copy من اللينك وحطه في الأدريس هناك في, ال... في ال... قدامك في النت في ال... في ال... في الويندوز إكسبلورر بتاع, بتاع النت يعني واجئت لأفهمك ما, ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة لأن الرؤية إلى أيام بعد ايه اللي لفت نظركم في الآية دي واجئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة لأن الرؤية إلى أيام بعد ايه اللي لفت نظركم طبعا كل حته فيها فيها كلام يعني بس ايه لفت نظركم نشرح الصوره مره اخرى صوره مره اخرى الملاك ميخائيل الملاك ميخائيل كما فهمه اليهود من من دانيال 10 فهموا ان الملاك ميخائيل هو المكلف بحراسه الشعب آآ اليهودي آآ وهكذا أخذ المسيحيون الأول منذ تاريخ خديم في بداية المسيحية أخذوا هذا المفهوم أيضا من التقليد اليهودي وهكذا رسم الملاك مخايل ودائس على الشيطان بقوة الرب الاله لأنه مكلف لحراسة الشعب وهو ساحق الشيطان بقدمه والميزان هو عدالة الله ليس بظلم وإنما هذا هو العسل الإلهي لأنك كنت كاملا هذا الكلام إلى الشيطان إلى أن وجد فيك اسم وطرح الشيطان من السماء والقضاء بيد الملاك أيضا السيف الذي سيقضى به على الملاك وهو اشاره إلى عدل الله وقضاء الله العدل والقضاء العدل والدينونة الدينونة والحساب الحساب والعقاب هكذا اللفت النظر هنا كلمة شعبك ملاحظين يا أخوة في الآية وجئت لأفهمك ما يصيب شعبك مين دانيال ده دا حتى ينسب كل الشعب اليهودي إلى دانيال مين ده دا؟ ده موسى ممكن جاهز يعني لو نسب إليه الشعب يقول له شعبك ده حتى موسى كان بيقول لربنا شعبك لكن شوفوا ربنا لما يحب يكرم لما يحب يكرم أولاده أنتم معايا عندي صوت أنا شوف ربنا لما يحب يكرم اولاده بيقول شعبك يا بقى اصبح الشعب ده منسوب ليا لي انا تخيل انه نسب الشعب ده ل ل لدانيال صدانيال كان يا كان الموضوع شايله قضيه كان مهتم بالموضوع كان الموضوع ده بالنسبه له بيشكل خدمه كبيره جدا على سن مش من فراغ ربنا يقول له شعبك شعبك اللي انت باكي عليه اللي انت بتصلي من أجله اللي انت صايم من أجله أنا بقول لك شعبك شعبك يا دنيان وجئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة لأن الرؤية إلى أيام بعد فلما تكلم معي بمثل هذا الكلام جعلت وجهي إلى الأرض ورث مطل الموضوع والرؤية دي مش بس الى, الى ايام دانيال لا ده دا كمان في ايام مملكة اه اه الى اليونانيين مملكة القادمة وانتيوخس ابيفانيوس وكيف سيطهد الشعب في ذلك الوقت وايضا الى ايام ضد المسيح الانتيكرايست الذي يسمى مجازا الدجال ايضا هذه إلى أيام بعد فلما أتكلم معي بمثل هذا الكلام جعلت وجهي إلى الأرض وصمدته أصمت أنا ليتكلم الله أصمت انا لأسمع صوت المسيح أبطبع وأضع وجهي في التراب أمام شخص المسيح له كل المجد لا أفتح شفتاي أمامك أيها السيد ولكني أفتح أذناي هل في تقطيع في الصوت لا أفتح شفتاي أمامك أيها السيد فأنت تتكلم وأنا أسمع ولكن قلبي أيضا يتكلم وهكذا يدور الحوار فبينما أنا نائم قلبي مستيقظ صوت حبيبي قارعا افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل وهو ذاك شبه بني آدم لمس شفتي آفظه لسه أنا كنت صامد علشان محتاج اللمس دي محتاج اللمس دي منك يا رب وهو ذاك شبه بني آدم إشارة إلى التجسد الإلهي المسيح ما زال في المشهد ما رحش ما سبش الملاك وهنشوف دلوقتي فين المسيح هنشوف دلوقتي فين المسيح وهو ذاك شبه بني آدم لم تشفتيا فستحت فمي وتكلمت آه يعني من شوية ما كنتش عارف اتكلم كنت صامد انا محتاج اللمسة دي يا رب انا عارت في اخوة طورت عليكم بس لازم نصلي ولو عشر ثواني محتاجين اللمسة دي يا سيد احنا امامك المسنا يا رب المس شفاهنا وارسلنا الى حقلك لا نستطيع ان نذهب لنتكلم دون ان تلمس شفاهنا يا سيد المسنا وإلا سنكون صامتين دائما المسنا وإلا سنكون بلا عمل ضع كلامك في أفواهنا إلمس شفاهنا وقدسها بجمرة من قدسك لنذهب ونخبر الآخرين بعملك بصديبك بفدائك لك كل المجد يا سيد إلمس كل أحبائي في الغرفة إلمس كل شفاه ضع عليها كلماتك يا سيد ارسلها يا سيد لكي ما تخدم في حقلك ولك كل المجد في اسمك يا يسوع أمين لما تشفتي ففتحت فمي وتكلمت وقلت للواقف أمامي وهو الملاك يا سيدي بالرؤية انقلبت علي أوجاه هذا ضبط قوة يعني الرؤية دي كانت صعبة علي صعبة جدا أني أشوف السيد الرب امامي في الآية 17 بنشوف هنا المسيح ماذا واقفا بيقول دانيال للملاك يا سيدي بالرؤية انقلبت علي أوجاعي فما ضبط قوة فكيف يستطيع عبد سيدي اللي هو انت يا ملاك عبد هذا السيد عبد سيدي هذا اللي واقف قدامنا أن يتكلم مع سيدي هذا وأنا فحالا لم تثبت في قوة ولم تبقى في نسمة ازاي انت بتتكلم معاه بدون خوف كيف تتكلم معه وانت لا تخف خلوا بالكم الاية 17 تشير وتؤكد ان المسيح ما زال في الموقف ما زال في المشهد فكيف يستطيع عبد سيدي انت عبد سيدي هذا الواقف ان يتكلم مع سيدي هذا اللي لو انت شايفينه وانت مش خائف ازاي الرب يسوع في المشهد هو الذي لمس دانيال ولكن الملاك هو الذي يفهم دانيال الرؤية ويتكلم مع دانيال التي فيها يعبر دانيال عن جمال المسيح وهو يسأل الملاك كيف يستطيع أن تعبد هذا السيد أن تتكلم معه مع ان منظره يعني منظره كما رايته انا كان مخيفا ان لم يطمئنني ويقل لي لا تخف ان لم يلمسني فكيف انت تتكلم دون خوف فعاد ولمسني الايه 18 كمنظر انسان وقواني يعود ويجدد ويلمز مرة والأخرى وقال تاني مرة لا تخف أيها للمرة الثانية الرجل المحبوب سلام لك تشدد تقوى ولما كلمني تقويت وقلت ليتكلم سيدي لأنك قويتني كان مفروض نقف عند الاجزاء دي ونتكلم فيها كتير كتير جدا يا اخوة سلام لك تشدد تقوى تشدد تقوى بالرب دي وصية من العهد القديم يا اخوة في المزامير بيقول لنا كده تشدد وليتشجع قلبك تشدد مش كده مش ده كلام المزمور مش ده كلام المزمور يا اخوة تشدد وليتشجب وتشدد بالرب لازم نتشجع ونتقوى بالرب لازم مش علشان انا حاسس انه ما فيش اتجابة يبقى الرب سيبني احساسك ما هواش الفيصل صدق الله في مواعيده هو الفيصل وكل مرة يقولك لا تخف ايها الرجل المحبوب ايها المرأة المحبوبة صوت المسيح بيقول لنا سلام لك لك تشدد تشجدي تشددي تقوى تقوي ولما كلمني لما اسمعت صوته لما سدعته حصل تقويته صدق علشان تتقوى ليتكلم سيدي لأنك قويتني الآية عشرين فقالك هل عرفت لماذا جئت جئت إليك فالآن أرجع وأحارب رئيس فارس عرفت أنا جئت ليه رجعك الصفا ليك جاي أسجعك جاي أطمنك جاي أقول لك صلاتك سمعت استجيبت أنت عظيم يا رب أنت رائع يا سيد جد بنفسك كمان جايب معك ملاك أشكرك يا رب أشكرك لأنك لأنك إله رائع إله حلو إله متواضع إله بتكلمنا إله مش سيدنا إله مش موجود في كرسى عاج عالي كده وقاعده بتتفرج علينا تتفاعل معنا تتعامل معنا فالآن أرجع وأحارب رئيس فارس لسه عندي خدمة تاني هذا الشيطان الذي ما يزال يحاول أن يغرى الآخرين انا اذهب واحارب ايضا مرة اخرى لكي ما اهيئ قلوب الناس يعرفوا الحق عايز اقول لكل خادم كل خادم عايز اقول لك الحرب مش بتاعتك الحرب دي بتاعت ربنا انت بتخدم بس هو اللي بيقتحم انت بتخدم بس هو اللي بيفتع انت بتخدم بس هو اللي بيكسر الاغلال بيكسر القيود بيفتح السجون بيخرج المسبيين بيطلع المسحوقين بيحرر المكبلين انت بتخدم بس هو اللي متقدمك ما تخفش ده بيبعث ملائكة قدامك عشان يكسروا القيود ويفتحوا الابواب ويخرجوا المساجين ما تخفش الهك قدامك إلاك نسيج حولك انت بتخدم بس العمل بتاعه هو انت بتخدم بس هو اللي حاطط عينه على الخراف اللي باحثه عن الحق لا تياس لا تنهم اخدم واتركي <تصفيق> على ساحه الحق على صاحب الخدمه بيقول لك أنا جيت لك يا دانيال بس نراجع عشان في حرب تانية مع الشيطان في مملكة فارس اللي بيحاول لبسه يدري رماد في العيون حتى لا يروا الحقيقة انا هشيل الرماد ده عشان خليم يشوفوا الحقيقة علشان كل واحد زنبه على جنبه بعد كده عاوز يؤمن براحته مش عاوز براحته بس فيش عزر أنت بلا عزر أيها الإنسان الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون اعمل اللي عليك واسيب الزائع على ربنا فقال هل عرفت لماذا جئت إليك فلان أرجع وأحارب رئيس فارس فإذا خرجته وذا رئيس اليونان يأتي رئيس اليونان ده لسه الشيطان عنده عمل مع مملكة اليونان من الناس اللي كانوا حاضرين معنا فاكرين لما درسنا مع بعض بعد المملكة ديها يطلع النمر اللي له أربعة أجنحة فاكرين لما حطينا الصورة وانتوا فتحت الصورة وشفتوا ملك اليونان دا لسه في, في أيام جاية ولسه في اضطغاط قادم على شعب الله ولسه في ضد المسيح القديم أنطيوغوس أبي ثانيوس غير ضد المسيح اللي لسه هيجي في مستقبل الأيام فلسى رئيس اليونان الشيطان سيعمل معهم لاضطهاد شعب الله أيضا مرة أخرى النبوة والرؤية دقيقة جدا جدا فالمملكة القادمة كانت مملكة اليونان الآية 21 ولكني أخبرك بالمرسوم في كتاب الحق ولا أحد يتمسك معي على هؤلاء إلا ميخايل رئيسكم ميخايل المختص بخدمتكم وحمايتكم وعلى شان كذا شعب اليهود فهمه من دنيال عشرة إنه ميخايل هو الحارس لهم كشعب في ذلك التاريخ من دنيال عشرة ميخايل رئيسكم فميخايل يحارب أيضا ضد الشيطان ضد مخططاته يعمل معا جبرايل وميخايل وملائكة أخر من خلال امر إلهي لمساعدة الشعب في ذلك الوقت ولمساعدة الذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة أيضا إذن حتى لو نجح الشيطان لوقت مؤقت فهو لا يخرج عن دائرة الله الضابطة الكل كلمة دي مهمة ليكم أيها الأحبة حتى لو نجح الشيطان مؤقتا ده ضمن مخطط الله ربنا بيقول له انت عايز تعمل اشتغل مش مشكلة بس حتى اللي انت بتشتغله ده اللي بتعمله ده أنا هشيله وأعجنه وأطلع منه خير لأولادي حتى حقدك وكراهيتك أنا هشدد بيها أولادي وحخليهم شجعان كل الاضطهاب اللي انت بتعمله أنا هعجنه وأخلي أولادي رجال يحتملوا وبقوة كل اللي انت بتعمله من حقد وكراهية هخلي الكنيسة قوية بي أكثر فأكثر فكل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قفته قرأت لي أبونا تادرس يعقوب الجزئية كاتبة من وحي دانيال عشرة كان خطر كذا حارهولكم ونختم بيهم أبونا تادرس يعقوب كتب من وحي دانيال عشرة لتعلن لي مجدك وفق آلامي هب لي يا رب مع دانيال روح الصلاة مع الصوم بالتضاع هب لي أن لا طعاما شهيا بل أجد في اللقاء معك سلامي وفرح قلبي لأعترف عن خطاياي وخطايا شعبي بدموعي فإن صوت دموعي يرتفع إلى عرش نعمتك كثيرا ما ظننت أنك نسيتني أنك لا تبالي بصلواتي وصرخات نفسي اكشف عن عيني فأراك تعمل لأجلي تخفي عني أعمالك ولكن إلى حين حتى لا تتوقف نفسي عن الحوار معك سقطت أنا وارتعفت لتلمثني بيدك أيها القدوس لتسمعني صوتك الذي يملأني رجاء لتقل لي تشدد وتقوى كلماتك لها سلطان على أعماقي أرى العالم مقاوما للحق مضطهدا لكنيستك وارى جبرائيل الرئيس ملائكتك يعمل معه ميخائيل العظيم تترك للأشرار كمال حريتهم للعمل تترك للاشرار كمال حريتهم للعمل تترك للاشرار كمال حريتهم للعمل وبحبك تبعث بجنودك السماييين لحمايتنا عجيب أنت في عدلك كما عجيب أنت في حبك لتعلن لي مجدك وسط آلامي, لتعلن لي مجدك وسط آلامي. لك كل المجد يا رب يسوع أحباء المباركين لا بد أن أعتذر عن المدة الطويلة اللي أنا أخذتها معاكم بكل أمانة أنا بعتذر سامحوني الأصحاح طويل كان ممكن أن ألسمه على مرتين لكن الظروف جات كده ونشكر الله أنه وصلنا وأعاننا الرب حتى أكملنا أهلا وسكي حبيبي الرب باركك وأنا سعيد أنك أنت موجود معنا حتى أعاننا الرب فأكملنا هذا الأصحاح العاشر من سفر دانيال النبي ربي بارك حياتكم بشكر محبتكم والطباعكم وبقاءكم معنا في الروم بشكر تشجيعكم وصلاةكم من أجلنا بشكر الأحباء الأدمن في المباركين اللي قدوني فرصة أتكلم في وسطهم ومعاهم بشكر أحباء أدمن التكست المباركين اللي بيبزروا مجهود في الحفاظ على هدوء الغرفة بشكر أستاذ المبارك اللي بدأ هذه الخدمة منذ سنوات خدمة ال... الكلمه على البالتوك الرب يبارك ويحفظ دائما مرفوع في صلواتنا بشكر الى اللي بيتعبوا في التسجيل اخونا روماني اخونا سريان سرياني كريستيان سريان كريستيان اخونا باو مينا اخونا فشيشه اخونا بطرس السرياني أخونا سيف الكلمة الرب يبارككم ويعودكم تعب محبتكم وخدمتكم كل خير ارفع ايدك يا أخ ويسكي وندي لك فرصة تسأل قبل ما تمشي الأخوة رحيل يريد بعد اثنين كده تبدي أخونا ويسكي بعد كده نمشي الدور عادي لحد النهاية يعني هيمشي الدور عادي كده لحد النهاية بس هنستفن أخونا ويسكي بعد إذنكم هو عابر الجديد وعنده سؤال أحباء المباركين لكم من قلبي يحبكم ويحترمكم كل تقدير اسكرونا دائما في صلواتكم والشكر أيضا لكم أنكم استضفتونا في بيوتكم في هذا الوقت المبارك شكرا لك أخي كاشكول الروم ربي بارك حياتك وبكل الأحباء المباركين اللي بيسلموا ويشجوا على التكست ربي بارككم أهلا ترافيتو ربي باركك أخيرا أشكر سيدي وإلهي ومخلص يسوع المسيح له كل المجد آمين ثم آمين ثم آمين